عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف داخل مواطن العمران عندما تكون حركة الجولان في اتجاه واحد يمكن التوقف أو الوقوف من جانبي النهج يمكنني إذن الوقوف على اليمين بالمكان الشغر